وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبين أيدينا رسالة قيمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان الواجب على كل مسلم نحو ما أمره الله تبارك وتعالى به والله عز وجل أمرنا بأوامر كثيرة جاءت في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ونهانا عن أمور كثيرة نهى, عنه نهى عنها في كتابه ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فما الواجب علينا نحو ما أمر الله تبارك وتعالى به ونحو ما نهانا تبارك وتعالى عنه. لا شك أن هذا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يعيها كل مسلم. وفي هذه الرسالة القيمة للشيخ الإمام محمد بن عدوة رحمه الله تعالى بين أن الواجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به أمور سبعة بينها واحدا تلو الآخر نقرأها في رسالته رحمه الله تعالى أولا ثم أعلق عليها بما ييسره الله عز وجل والله الموفق لا شريك له. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته عن واجبنا نحو ما أمر الله به قال رحمه الله إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب الأولى العلم به والثانية محبته والثالثة العزم على الفعل والرابعة العمل والخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا والسادسة التحذير من فعل ما يحبطه والسابعة الثبات عليه وإذا إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه ويعلم, ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك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 ذلك بأن لقول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزل المرتبة الثالثة العزم على الفعل وكثير من الناس عرف وحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه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 أن الصالحين يخافون من حبوط العمل لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وهذه من أقل الأشياء في زماننا المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة لقوله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون وهي قليل في زماننا فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله والله أعلم أعد قال رحمه الله تعالى إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب الأولى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 وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنيا المرتبة الرابعة العمل وكثير من الناس عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم وتبين عليه ما يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل المرتبة الخامسة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 والله أعلم تتميز مصنفات الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بأمور عظيمة أشير إليها إجمالا الأمر الأول أن النصيحة للمؤمنين والحرص عليهم والحرص على نفعهم وهداية المخالف منهم والضال عن سواء السبيل ظاهرة بارزة فهي شغله الشاغل رحمه الله تعالى والميزة الثانية أن رسائله أتت على مهمات الدين وقواعد الشريعة وأصول الإيمان وأموره الكبار فكان يعتني في هذه المسائل التي يجهلها كثير من الناس عناية بالغة لمسيس الحاجة إليها من جهة ولبيان المغلوط لها من أئمة الضلال وترويج الباطل فيها كثيرا بين الناس من جهة أخرى والميزة الثالثة لمصنفاته رحمه الله تعالى أنها مختصرة وموجزة يوجز القول ويقلل الكلام ولكنه يأتي بجوامع الخير تقريرا وتقعيدا وتأصيلا بدون إطالة مملة أو اختصار مخل أيضا تتميز مصنفاته ورسائله رحمه الله تعالى بعنايته الدقيقة رحمه الله تعالى بالدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه ميزة عظيمة تميزت بها مؤلفاته رحمه الله تعالى وهو سائر في ذلك على سنن السلف الصالح وآئمة الهدى وقد قيل قديما من كان على الأثر فهو على الطريق فهذه من الأمور والميزات التي تتميز بها مصنفات هذا الإمام رحمه الله تعالى ويلاحظ فيها نحسبها كذلك والله حسيبه أنها نابعة عن إخلاص وصدق. ولهذا بارك الله تبارك وتعالى فيها بركة عظيمة في العالم كله ونفع الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما وتبصر الناس وعرفوا التوحيد وعرفوا السنة وعرفوا الإيمان الصحيح وسلموا من شبهات أهل الباطل وأضاليل أهل الضلال وكل ذلك حصل لمن كتب الله تبارك وتعالى له التوفيق. من عباده وفي هذه الرسالة التي بين أيدينا أيها الإخوة وهي رسالة عظيمة جدا وقيمة للغاية يجيب فيها رحمه الله تعالى عن سؤال ربما يطرحه كل مسلم أو ربما يشغل بال كل مسلم ناصح لنفسه ألا وهو ما الذي يجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به ما الذي يجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به أمرنا الله عز وجل بأوامر كثيرة في كتابه وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأوامر كثيرة في سنته ونهانا ربنا تبارك وتعالى عن نواه عديدة في كتابه ونهانا رسوله صلى الله عليه وسلم عن نواه عديدة في سنته فما الذي يجب علينا معاشر المسلمين نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به وأمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام ونحو ما نهانا الله تبارك وتعالى عنه ونهانا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يلخص لك الإمام رحمه الله تعالى الواجب عليك نحو ما أمرك الله تبارك وتعالى به في أمور سبعة احفظها واعتني بها ينفعك الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما يجب عليك نحو ما أمرت به ونهيت عنه في القرآن والسنة أمورا سبعة بينها وجمعها رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة ولعل من الدوافع والله تعالى أعلم لتأليف هذه الرسالة أن كثيرا من الناس يعلمون الأوامر وتبلغهم ولكنهم لا يدرون بدقة ما الذي يجب عليهم نحو هذه الأوامر ما الذي يجب عليهم نحو هذه الأوامر ولهذا ستلاحظ في رسالة الشيخ رحمه الله تعالى أنه ركز على هذا الجانب ألا وهو بيان حال الناس وواقعهم مع هذه الأوامر لما عرض لك الأمور السبعة أشار إلى واقع الناس أو واقع كثير من الناس مع هذه الأمور السبعة وأن القليل من الناس هم الذين كملوها ورعوها واعتنوا بها وأن كثيرا منهم وأن كثيرا من الناس فرطوا في هذه الأمور فتجده إما عمل ببعضها وفرط بباقيها أو فرط بها جميعها والقليل من الناس هم الذين وفقهم الله تبارك وتعالى للعمل بهذه الأمور السبعة مجتمعة ورعوها واعتنوا بها محققين بذلك إسلامهم ومتممين إيمانهم ولهذا أيها الأخ الموفق ينبغي أن تعير هذه الأمور السبعة اهتمامك وأن تعتني بها حفظا أولا وفهما لها ثانيا ثم عناية بتطبيق هذه الأمور السبعة في حياتك كلها نحو ما أمرك الله تبارك وتعالى به قال رحمه الله تعالى إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب وانتبه لقوله وجب فهذه الأمور السبعة التي يذكرها رحمه الله هي من الواجبات على كل مسلم ومسلمة هي من الواجبات على كل مسلم ومسلمة نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به ونحو أيضا ما نهانا تبارك وتعالى عنه ثم ذكرها أولا مجملة ثم بعد ذلك فصلها بعض التفصيل قال الأولى العلم به أي بالأمر الثانية محبته الثالثة العزم على الفعل الرابعة العمل الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا السادسة التحذير من فعل ما يحبطه السابعة الثبات عليه هذه أمور سبعة عظيمة تجب عليك أيها المسلم نحو كل ما أمرك الله تبارك وتعالى به وقد جمعت لك الخير كله سبعة أمور تجب عليك نحو كل أمر أمرك الله تبارك وتعالى به وهي ليست أمور غامضة أمور واضحة يفهمها العامي فضلا عن طالب العلم أو العالم فيواضح جدا وبين وظاهرة ولا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان قال رحمه الله الأولى العلم به إذا أمرك الله تبارك وتعالى بأمر فإن أول ما يجب عليك نحوه أن تعلمه أن تعلمه ولهذا قال الله في القرآن فعلم أنه لا إله إلا الله وقال جل وعلا وقل رب زدني علما أن تعلم الذي أمرت به لتعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة ومن كان لا يعلم المأمور لا يعلم ما أمره الله تبارك وتعالى به كيف يعبد الله كيف يعبد الله وهو يجهل دين الله ويجهل أوامر الله تبارك وتعالى ولهذا أول واجب علينا نحو ما أمرنا به أن نتعلمه أمرنا بالتوحيد وهو أعظم شيء أمرنا به فما واجبنا الأول نحو التوحيد أن نتعلم التوحيد وأن نفهم التوحيد فهما صحيحا أمرنا بالصلاة وهي من أعظم الأوامر بعد التوحيد فما واجبنا نحو الصلاة ما هو أول واجب, واجب علينا نحو الصلاة أن نتعلم الصلاة نعرف الصلاة بأركانها واجباتها شروطها كما أمرنا ربنا بذلك وكما جاء في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي ولا يمكن أن يصلي الإنسان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا بالعلم وهكذا قل في بقية الأوامر كل أمر أمرك الله تبارك وتعالى به فإن أول واجب عليك نحوه أن تتعلمه ولهذا قدم رحمه الله تعالى العلم قبل الأمور الأخرى التي ذكرها لأنه به يبدأ كما بدأ الله به في القرآن قال فاعلم أنه لا إله إلا الله والسغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ولهذا العلم أول ما يبدأ به من أمور الدين أول ما يبدأ به من أمور الدين أن يتعلم الإنسان دينه وأن يتعلم الأوامر التي أمره الله تبارك وتعالى بها وأن يتعلم النواهي التي نهاه الله تبارك وتعالى عنها ليكون في عبادته لله تبارك وتعالى على بصيره لا أن يعبد الله بالجهل أو يعبد الله بالأهواء أو يعبد الله بالبدع والضلالات قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولا يمكن أن تعمل العمل الذي عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم النافع الذي تهتدي به وتعرف به الحق والهدى وتميز به بين الحق والباطل وتعبد الله تبارك وتعالى به على بصيرة وبينة إذا هذا المطلب الأول وبه يبدأ وهو أول ما يقدم وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم كما ثبت في السنن ومسند الإمام أحمد وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم بعد أن يصل الصبح بعد أن يصل الصبح وبعد أن يسلم ويفرغ من صلاة الفجر كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يدعو الله تبارك وتعالى بهذه الأمور الثلاثة كل يوم بعد صلاة الصبح وذلك لأن اليوم هو ميدان العمل وتحقيق الأهداف العظيمة التي يسعى المسلم لتحقيقها وأهداف المسلم في يومه هي هذه الثلاثة التي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بها كل يوم بعد صلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشاهدنا هنا من هذه الدعوة المباركة الميمونة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعلم النافع بدأ بالعلم النافع قبل الرزق الطيب وقبل العمل المتقبل بدأ بالعلم النافع قبل الرزق الطيب والعمل المتقبل وذلك فيه تنبيه إلى أن العلم به يبدأ لأنك لا تستطيع أن تميز بين رزق خبيث وطيب ولا بين عمل صالح وعمل سيء إلا بالعلم فالعلم هو النور الذي يضيء لك الطريق ويبين لك الجادة وتعرف به السبيل ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يبدأ به في هذه الدعوة العظيمة المباركة التي يكررها كل يوم بعد صلاته للصبح صلوات الله وسلامه عليه قال الثانية محبته أي محبة الشيء الذي أمرك الله به والمحبة مكانها القلب ولهذا ينبغي على المسلم أن يعود نفسه دائما على محبة الشيء الذي أمره الله به أن تحب ما أمرك الله به لأن المحبة هي التي تسوقك إلى ماذا؟ هي التي تسوقك إلى الجد في العمل لأنك إذا أحببت المأمور حبا عظيما وأحبه قلبك حبا قويا تحركت نفسك للعمل به بينما إذا ضعفت المحبة أو قلت أو عدمت فإن العمل سيضعف أو يذهب تبعا لذلك ولهذا يعود المسلم نفسه دائما أن يحب الشيء الذي أمره الله تبارك وتعالى به ويعود نفسه على محبة ذلك وأيضا في الوقت نفسه يعود نفسه على بغض الشيء الذي نهى الله عنه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمرك إلا بما هو خير لك أنت في دنياك وأخراك ولا ينهاك تبارك وتعالى إلا عما فيه مظرة عليك في دنياك وأخراك سؤل أعرابي على الفطرة قيل بما عرفت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا للسؤال قيل له بما عرفت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما وجدته أمر بشيء وقال العقل ليته لم يأمر به ولا وجدته نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينه عن أي أن الذي يأمر به أمور عظيمة فيها مصالح رفيعة وعظيمة للإنسان في دنياه وأخرى والذي ينهى عنه عليه الصلاة والسلام أمور ضارة على الإنسان في دنياه وأخرى ولهذا الواجب على كل مسلم نحو الأوامري أن يحبها أن يحب ما أمر الله تبارك وتعالى به وأن يبغض الأشياء التي نهى الله عنها نهانا عن الكفر نبغض الكفر نهانا عن المعاصي نبغض المعاصي نهانا عن الفسوق نبغض الفسوق نهانا عن الزنا عن الكذب عن الغش عن الخيانة إلى آخره نبغض هذه الأشياء ونكرهها من قلوبنا أمرنا بالصلاة أمرنا بالصيام أمرنا ببر الوالدين أمرنا بصلة الأرحام أمرنا بالوفاء بالأمانة بالصدق بالحياء بالخشية إلى آخرة فنحب هذه الأشياء التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها فهذا أساس عظيم ومطلب جليل ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم نحو ما أمره الله تبارك وتعالى به أن يحب الشيء الذي أمر الله تبارك وتعالى به وأن يبغض الشيء الذي نهاه الله عنه أما والعياذ بالله إذا انقلبت الحال في الإنسان وأصبحت نفسه تبغض المأمورات تبغض المأمورات تبغض الشيء الذي أمر الله تبارك وتعالى به أو تبغض بعضه وفي الوقت نفسه يحب المنهيات يحب الفواحش نفسه مولع بالفواحش ومحبة لها ومبغضة للطاعات من أين يريد أن يأتيه الخير؟ إذا كانت نفسه رديئة إلى هذا الحد ودنيئة إلى هذا القدر الشيء الذي أمره الله به نفسه تبغضه والشيء الذي نهاه الله عنه نفسه تحبه تجد نفسه والعياذ بالله تحب الزنا وتحب أماكن الفواحش وأماكن المحرمات وتنكمش نفسه وتنقبض نفسه من المساجد وبيوت الله وأماكن الطاعات ويقول نفسي ما تميل للذهاب إلى المساجد وتنسرح نفسه يقول لأماكن الخمارات وأماكن الفواحش وأماكن الزنا وأماكن الراقص وأماكن العهر وأماكن الفجور يكون نفسي ترتاح وتميل لذلك وإذا ذكرت له الصلاة شمازت نفسه وانقبض قلبه ولم يقبل على ذلك من أين من كان هذا قلبه بهذه الصفة يريد أن يصل إلى الخير وأن يبلغ به أن يبلغ منه المبالغ العالية الرفيعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب المضغة هي القلب ال ال الذي بين في صدر كل إنسان فهذا القلب إذا صلح ومن أعظم ما يصلح به المحبة أعظم ما يصلح به القلب المحبة أن تحب أولاً بقلبك الله جل وعلا الذي خلقك وأن تحب كل ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال تحب الأنبياء والأولياء والصالحين وتحب الطاعات والأوامر التي أمرك الله تبارك وتعالى بها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أو عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المر لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقدف في النار والأحاديث في هذا المعنى كثيرا إذن الواجب الثاني علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به أن نحبه محبة صادقة من قلوبنا. نعمر قلوبنا بمحبة الله ومحبة كل ما يحبه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المرتبة الثالثة. ألا وهي العزم على الفعل؟ علمت وأحببت. علمت ما أمرك الله به وأحببته قلبك أحبه ما الأمر الثالث الذي تقوم به والشيخ رحمه الله راعى في ذكري لهذه الأمور ترتيبها راعى ترتيبها من حيث الوقوع فأولا العلم به تبدأ ثانيا المحبة تحب هذا الشيء الذي أمرك الله تبارك وتعالى به ثالثا ما الذي عليك قال العزم على الفعل والعزم أين مكانه القلب مكان العزم القلب ولهذا بعد أن تعلم وتحب تعزم في قلبك عزما صادقا على العمل بهذا الذي أمرت به أضرب لك مثالا حضرت درسا سمعت خطبة ألقيت عليك موعظة وعلمت هذا الشيء الذي وعدت به وعلمته فهمته عرفته وقلبك ارتاح له وأحبه أحببته شيء أمرك الله به فيه سعادتك أحبه قلبك تنتقل بعد هذا العلم وهذه المحبة إلى عزم صادق في قلبك لأن تقوم بهذا الذي علمته وأحببته تعزم عزما صادقا في قلبك أن تفعل هذا الذي أمرت به ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة يقول إن من أعظم الدعاء اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر هذا دعاء مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول رحمه الله هذا من أعظم الدعاء العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والله ثم والله ثم والله إن أعطاك الله هذه الدعوة العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر لم يبق لك من الخير شيء إلا ونلته وفزت به جمعت الخير كل هذه الدعوة العزيمة على الرشد نحن مصيبتنا ومشكلتنا أننا نسمع الأوامر ونقرأ ونتعلم لكن القلوب يضعف عزمها يضعف عزم الإنسان على أمر يعرف أن فيه رشدة كثير من الناس يعرف أن سعادته في المسجد إذا نودي للصلاة لكن ما عنده عزيمة ما عنده عزيمة عزيمته متبلدة همته فاترة ينادى للصلاة ويجلس يا إخوان ينادى للصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح ويسمعها بأذنه والمسجد قريب منه وتجد معه فنجال الشاي يشرب الشاي حتى تنتهي الصلاة ما يقوم وهو يعرف أن هذه الصلاة فيها خير له وفيها سعادته وسمع الآيات وسمع الأحاديث وعرف وعلم ووعظ وذكر ويجلس عند في جال الشاي يشرب إلى أن تنتهي الصلاة وهو جالس يشرب الشاي أين العزيمة على الرشد هذا الرشد تنادى إليه حي على الصلاة حي على الفلاح أين العزيمة ولهذا بعض الناس عنده علم عنده معرفة أيضا عنده نوع محبة يحب الصلاة ما يبغضها ويرى أن فيها خير لكن عزيمته ماذا عزيمته متبلدة أو ضعيفة أو فاترة ولهذا من أعظم الدعاء يقول ابن القيم رحمه الله اللهم أن يسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر بمعنى ما معنى العزيمة على الرشد بمعنى أنك إذا علمت شيئا من الرشد وشيئا من دين الله تبارك وتعالى تأزم بهمة عالية وإقبال صادق من قلبك على القيام بهذا الذي أمرت به ولهذا اعتبارا من هذا المجلس لا نفوت على أنفسنا العناية بهذه الدعوة اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر هذه الدعوة تتعلق بالأمر الثالث الأمر الأول ثبت عن النبي علي... الثاني عفواً... ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك هذه المرتبة الثانية المرتبة الأولى اللهم من يسلك المنافع وبهذا تعلم أن جميع هذه الأشياء السبع لا غنى لك فيها عن الله تبارك وتعالى ينبغي أن تدعوه جل وعز تبارك وتعالى أن يعينك على هذه الأمور أن يعينك على العلم اللهم من يسألك علما نافعا وقرب زدني علما أن يعينك على حبه تبارك وتعالى وحب دينه وحب ما يحب تدعو بهذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أن يسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك المرتبة الثالثة العزم على الفعل من أعظم الدعاء في هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والدعاء له تتمة اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر وأسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب وهذا دعاء ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قاله لشداد بن أوس رضي الله عنه قال يا شداد بن أوس إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هذا الدعاء إذا اكتنز الناس يعني شغلوا بجمع الذهب والفضة واكتنز هذا الدعاء وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم وهو دعاء ثابت وقد أورده الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة ثم ذكر المرتبة الرابعة المرتبة الرابعة وهي العمل أن تعمل بما ومرتبه به علمت وأحببت وعزمت في قرارة نفسك وفي قلبك أن تقوم بما أمرت به المرتب الرابع أن تعمل تقوم وتنطلق للشيء الذي أمرت به وتعمل تأتي به وتحافظ على العمل وقيامك بالعمل أيضا لا غنى لك فيه عن عون الله ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وسبحان الله هذا الدعاء مجيئه دبر الصلاة في غاية المناسبة لماذا؟ لأنك الآن صليت وأديت الصلاة من الذي أعانك عليها؟ هو الله انتهيت من الصلاة؟ طلبت من الله عونا آخر لأن أمامك صلوات أخرى وعبادات وأمور لا غنى لك فيها عن عون الله تبارك وتعالى ولهذا يحافظ على هذا الدعاء محافظة تامة دبر كل صلاة كما وجه إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام والأحاديث التي فيها طلب العون على العمل والقيام به كثيرة معلومة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ومنها الحديث الذي بدأنا به أو الدعاء الذي بدأنا به اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إذن المرتبة الرابعة أن تعمل أن تعمل. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيته ولو أنهم فعلوا ما يعظون به أن تفعل الشيء الذي أعدت به وينبغي أن تعلم أن مجالس العلم مقصودها ماذا؟ العمل قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل يقصد بالعلم أن يعمل الإنسان بما علم وإلا كان علمه حجة عليه كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين وقال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك خرجهما مسلم في صحيحة فإذن المرتبة الرابعة أن تعمل أن تعمل الشيء الذي أمرت به علمته وأحببته وعزمت على فعله الأمر الرابع أن تعمل المرتبة الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا كونه يقع على المشروع خالصا صوابا عندما تعمل لا تعمل العبادة هكذا كيفما كان الأمر بل للعبادة شرطان لابد أن ترعاهما عند العمل ألا وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فتهرس على أن, أن يقع منك العمل خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ليبلواكم أيكم أحسن عملا وفي الدعاء المتقدم قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لأن العبادة لا تقبل إلا إذا اتصفت بالحسن ولا تكون العبادة متصفة بالحسن إلا بالإخلاص والمتابعة ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله في معنى قوله تعالى ليبلواكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه هذا معنى قوله تعالى أحسن عمل قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه أو الفضيل بن عياض قيل ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة وهذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية ورواه ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه النية والإخلاص وكتاب قيم مختصر مطبوع جمع فيه جملة من الروايات في باب النية والإخلاص من ضمنها هذا الأثر العظيم عن الفضيل ابن عياد رحمه الله تعالى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 عزمت في في قلبك على العمل وعملت تحرص أن يقع العمل منك حين يقع على الإخلاص والصواب على الإخلاص لله والصواب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن العمل كذلك يعني لم يكن خالصا أو لم يكن صوابا لم يقبله الله والدليل على أن الله لا يقبل العمل الذي ليس قائما على الإخلاص قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وسركا والدليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إذا لم يكن صوابا على السنة قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه هذه المرتبة الخامسة المرتبة السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، التحذير من فعل ما يحبطه، أن تهذرا من فعل شيء يحبط عملك. ومحبطات الأعمال عديدة جاء بيانها في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم الأمور التي تحبط الأعمال الرياء والسمعة، سواء كانت المراءات وقت العمل. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما خاف عليكم الشرك الخفي ثم بينه قال يقوم الرجل ويصلي ويزين صلاته لما يرى من نظري رجل يحسن الصلاة لا لأجل الله وإنما لأجل نظر الناس إليه أو سواء كانت هذه بعد العمل بعد أن ينتهي العمل بعد أن ينقضي العمل يحاول أن يبرز عمله للناس يبرز عمله للناس من أجل أن يثني عليه الناس هذه من الأمور التي تحبط الأعمال شخص مثلا صلى الليل وقام الليل خاشعا باكيا مخلصا متبعا السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يجلس مع رفقائه البارحة بالليل كنت في, في صلاة وكنت في خشوع وكنت في بكاء وهو يقصد بذكر هذه الأمور لهم أن يحمد بذلك وأن يشتهر بذلك وأن يعرب بذلك وأن يثنى عليه بذلك فهذه مصيبة من المصائب التي الآن فشت في, في الناس أن عدد من الحجاج يلتقط لنفسه صورا تذكارية في المشاعر وأماكن العبادات رأيت بأم عيني عند الجمرات وأنا ماشي قد رميت الجمرة وماشي في الطريق وإذا بأحد الحجاج يمد كاميرا التصوير التي معه لصاحبه ثم يقف ويعطي ظهره للجمرات بسرعة ويمد يديه بسرعة لما بدأ صاحبه يصور مد يديه وأخذ يحركها لأن, لأن التصوير فيديو وإلا لو لو كان التصوير غير فيديو ما يحرك يديه لكن حرك يديه لأن التصوير فيديو فأخذ يحرك يديه والجمرات وراءه ويحرك يديه ولما انتهى التصوير انزل يديه هذه الصورة لماذا هذه الصورة لماذا يحملها الآن ويبدأ يعرضها على رفقائه وعلى زملائه وعلى إخوانه ويقول أنا في الجمرات انظروني وأنا في عرفة انظروني و... النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع لما وصل إلى الميقات ولبس الاحرام متوجها إلى مكة قال سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة أي لا يقصد به إلا وجهك الكريم لا يبتغى به أي شيء آخر لا أحد يثني علي ولا أحد يمدحني ولا أحد يطريني ولا إلى آخرة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة وربنا عز وجل لا يقبل العمل الذي يجعل لغيره فيه شركة تحج وأنت تريد ثواب الله وتريد الناس يمدحونك ويثنون عليك وإلى آخرة الله لا يقبل العمل الذي يجعل معه فيه شريك ولهذا قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الكريم ولهذا قال عز وجل وانتبه لكلامه سبحانه في آخر آية من سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا عليه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذا كنت ترجو لقاء الله بعملك فيثيبك عليه ويكون العمل الذي قمت به من صالح عملك الذي تلقى به الله يوم القيامة فليكن عملا صالحا ولا تشرك مع الله فيه أحدا لا في قليل ولا في كثير ولهذا إذا علمت وأحببت وعزمت وعملت وأخلصت واتبعت كما مر في المراتب الأولى احرص بعد ذلك ألا تأتي بشيء يحبط العمل ألا, ألا تأتي بشيء يحبط العمل ويبطل العمل وأعظم مبطل للعمل مفسد له متلف له تماما الشرك بالله والعياذ بالله وقرأ ذلك في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولهذا إذا وجدت عبادة لغير الله كدعاء غير الله أو الاستغاذة لغير الله أو الذبح لغير الله أو غير ذلك من عبادات إذا وجدت أبطلة الأعمال كلها صلاة صيام حج صدقة بر إلى آخرة كلها تبطل لماذا؟ لأن الشركة والعياذ بالله إذا دخل على الأعمال أبطلها برمتها قال تعالى عن أهل الشرك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إذا يحرص العبد على الحذر من محبطات الأعمال ومبطلات الأعمال حمان الله إياكم أوقانا ووقاكم المرتبة السابعة الثبات عليه المرتبة السابعة الثبات عليه أن تثبت على هذا الأمر إلى أن يتوفاك الله أن تثبت على على هذا الأمر إلى أن يتوفاك الله تبارك وتعالى وهو أنكران والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت أم سلمة قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو إن القلوب لا تتقلب وإن القلوب لا تتقلب قال عليه الصلاة والسلام ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه والله يقول في القرآن الكريم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولهذا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 وصفيان بن عبد الله الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم وتأمل معي أيضا في هذه الدعوة التي كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام وهي ثابتة في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعود بعزتك لا إله إلا أنت أن ظلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول اللهم إني أعود بك أن أظل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي فإذا الثبات على الأمر الثبات على الأمر والدوام عليه والبقاء عليه والمحافظة عليه إلى أن يموت الإنسان على هذه الحال فهذا الذي ينال به الإنسان المقصود أما والعياذ بالله لو أن الإنسان نسأل الله العافية لنا أجمعين لو أن الإنسان ختم له في آخر حياته بخاتمة سيئة وانظر الحديث الآتي عند المصنف يخوف الصالحين حديث يخوف الصالحين يقول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولهذا مما يخافه الصالحون من أعظم ما يخافه الصالحون الخواتين كما أنهم يخافون أيضا السوابق يخاف السوابق ويخاف الخواتين السوابق فيما دل عليه قول إن الذين سبقت لهم من الحسنة يخاف السابق أي في الكتاب ويخاف الخاتمة التي يختم عليه بها وأمره بيد الله ولهذا يلجأ دائما إلى الله أن يثبته أن يهديه أن لا يزيغ قلب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبنا من لدنك رحمة أن يعيده من الضلال أن يجنبه الفتن إلى غير ذلك من الدعوات العظيمة المباركة الثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذه أيها الإخوة مراتب سبعة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 وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا وجب عليه أن يعلم المأمور به هذه المرتبة الأولى وجب عليه أن يعلم المأمور به أمرك بالتوحيد ونهاك عن الشرك يجب عليك أن تعرف التوحيد ما هو وأن تعرف الشرك ما هو إذ كيف يكون موحدا من لا يعرف التوحيد وكيف يسلم من الشرك من لا يعرف ما هو الشرك ولهذا قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي كيف تتقي المنهيات وأنت لا تعرفها وكيف, تعف... وكيف تفعل الأوامر وأنت لا تعرفها إذا الخطوة الأولى أو الأولى التي تجب علينا نحو المأمور أن نعلمه قال وجب علي أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه هذا دينك الذي خلقك الله تبارك وتعالى لأجله ولهذا يجب عليك أن تتعلم الدين وأن تسأل أهل العلم فاسأله على الذكر إن كنتم لا تعلمون أيضا تعرف النواهي وتسأل عنها وتبحث عن أهل العلم الذين يعلمونك إياها حتى تعرف الشيء الذي نهيت عنه ولهذا ألف غير واحد من أهل العلم في الكبائر ومنهم المصنف رحمه الله كذلك الذهبي وأوصي كثيرا بكتاب الكبائر للذهب رحمه الله أن تقرأه ولو مره اقرأه على نفسك وعلى أهل بيتك تقرأ لأن المجتمعات كثرت فيها الكبائر والنواهي فبر ذمتك اجلس أنت وأهلك وأولادك اقرأوا كتاب الكبائر للذهب حتى تعرف الكبائر والوعيد الذي عليها وكلام أهل العلم فيها لأن العلم إذا وجد يحجز بإذن الله عن الضلال والفساد إذا المرتبة الأولى العلم إذا المرتبة الأولى <تصفيق> العلم قال واعتبر ذلك بالمسألة الأولى اعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد اعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل انتبه أكثر الناس عرف أن التوحيد حق والشرك باطل ولكن أعرض عنه ولم يسأل تجد كثير من الناس يقول التوحيد زين هذه عبارة للمؤلف رحمه الله موجودة في بعض كتبه يقول بعض الناس يقول التوحيد زين والشرك شين هكذا يقول رحمه الله في بعض رسائله. يقول بعض الناس يقول التوحيد زين والشرك شين لكن ما يتعلم الزين هذا ولا ايضا يعرف ما هو هذا الشيء حتى يتركه مشغول ما عنده وقت يتعلم هذا الزين لو تسأل تقول تقول لعطيني رأيك في التوحيد والشرك يقول لك التوحيد زين جميل التوحيد والشرك شين قبيح لكن ما عنده وقت يجلس يتعلم التوحيد ليفعله وأيضاً يعرف الشرك حتى يحضر منه ويتجنبه ليس عنده وقت ولهذا لاحظ المصنف ماذا يقول؟ يقول أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل ولكنه أعرض عنه ولم يسأل ما جلس يتعلم التوحيد تعلم أشياء كثيرة تعلم أشياء كثيرة وأهم شيء في الدنيا لم يتعلمه لا يوجد في الدنيا شيء أعظم من التوحيد ابحث لا يوجد في الدنيا شيء أعظم من التوحيد وأكبر خسارة يخسرها الإنسان أن يخرج من الدنيا وما عرف أحسن شيء فيها وقد قال الله عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أخطر ما يكون على الإنسان أن يخرج من الدنيا ولم يعرف أجمل شيء فيها أجمل شيء وأزين شيء وأحسن شيء في الدنيا والتوحيد وكما قال المصنف عندما تسأل كثير من الناس عن التوحيد وعن الشرك يقول لك التوحيد زين ويقول لك الشرك سين ولكن ما عنده وقت لا معرض عن التعلم معرض عن التعلم أيضا ساعد على إعراض بعض الناس عن تعلم التوحيد أئمة الباطل ودعاة الضلال وأهل الصد عن دين الله تبارك وتعالى صرف الناس عن تعلم الحق والباطل وفي الوقت نفسه علموهم الضلال والبدع والخرافات وصرفوهم عن التوحيد وعن السنة وعن معرفة الحق الذي بعث به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى إن بعض الناس وهذا من, من, من التناقضات العجيبة بعض الناس يسأل عن التوحيد يقول التوحيد زين ثم بعد قليل يمد يده ويقول مدد يا فلان وين التوحيد زين مدد يا فلان أدركني يا فلان إن لم تدركني يا فلان من الذي يدركني ما لي من ألوذ به سواك يخاطب مخلوقا وين التوحيد أين هذا الزين أين هذا الذي هو أجمل ما يكون في, في, في الحياة إذن هذا الأمر الأول قال وعرف أن الله حرم الربا وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل أهم سؤال عنده كم الأرباح؟ كم نسبة الأرباح؟ إذا كانت النسبة عالية دفع ولم يبالي. هذا السؤال المهم. كم نسبة الأرباح؟ 50% لا نبغى 60، 70. الربح لكن نوع نوع البيع ما هل في البيع صورة ربوية يذهب للشيخ الفلاني يا شيخ فلان؟ أنا ما عندي معرفة البيع الفلاني. في أرباح مغرية تسيل اللعاب أقدم عليه وإلا أتوقف هل فيه حرام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمة إلى آخر الحديث وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك عليك بالواضح البين وإياك في أمر فيه شبهة أو فيه باطل أو تخاطر بدينك فبعض الناس في هذا الباب أهم سؤال عنده في هذه المسألة كم نسبة الأرباح كم نسبة الأرباح ولهذا لما تخلوا عن الدين ولم يحافظوا على هذا الأمر الذي قال يمحق الله الربا ويرب الصدقات لما تخلوا عن ذلك وباعوا واشتروا ولم يسألوا وقعوا في أمور كثيرة أموالهم ضاعت صحتهم تلفت بعض الناس أصيب بأمراض السكر أمراض عديدة كنت قرأت في أحد الكتب وكتاب ألفه رجل غير مسلم قبل أكثر من خمسين سنة أو ستين سنة على بدايات الأسم في بعض دول الكفر قال كلمة عجيبة ورأيناها وجدت في عدد من المجتمعات المسلمة قال بات من المتقرر هكذا يقول يقول بات من المتقرر أنه كلما نزلت نسبة الأرباح في الأسهم زادت نسبة السكر في الدم يقول بات من المتقرر أنه كلما كل قلت نسبة الأرباح في الأسهم زادت نسبة السكر في الدم لماذا لأن إذا نزلت الأسهم النفس نفس الإنسان ماذا يحدث له تحترق وتتفاعل على غير شيء وعلى غير شيء الشاهد أن من الناس في هذا الباب باع واشترى ولم يسأل باع واشترى ولم يسأل وبعضهم لا بعضهم يسأل ليبحث عن مقصوده يذهب إلى أحد العلماء ويكون حريصا في فتوى متورعا عالما محققا ويقول له ما أنصحك بهذا يتركه يقول الشيوخ كثير الشيوخ كثير ما كثر الله إلا الشيوخ يقول ويمشي يبحث عن ثاني وثالث ثم إذا قال لا افعل ولا حرج قال أنت الشيخ إذا قال افعل ولا حرج قال هذا العالم هذا الذي يفقه الأمور ويعي الواقع ويدري عن الأمور ويضبط ويمشي لماذا لأن الفتوى وافقت ماذا رغبة في نفسه يقول رحمه الله تعالى باع واشترى ولم يسأل وعرف تحريم أكل, أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل وهذه مصيبة أيضا الله عز وجل حرم أكل مال اليتيم وبعض الناس يكون عنده ويتامى وعند أموال اليتامى فيأكل من مال اليتيم ولا يسأل ما يسأل إذا كان إذا كان فقيرا أحل له أن يأكل بالمعروف لأنه قام ببرعات مال اليتيم لكن هذا القدر الذي يحل له أن يأكل ما يسأل يأكل ويأكل وي كأن المال ماله، ومن الناس ما ولئذ بالله من يأكل مال اليتيم برمته ويقول ليس لي عندك شيء، فهذا إعراض الناس عن العلم، إعراض الناس عن العلم في التوحيد، في البيع، في الشراء، في العبادات، إلى غير ذلك. قال المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، كفر من كره ما أنزل الله. لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم يقول الشيخ فأكثر الناس لم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أنه أنزله الله ولو عرف أنه أنزله الله تجده يعرف أن الذي جاء به الرسول حق وأنه منزل من عند الله ولكنه يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الناس يكون بغضوا للرسول لنواحي عرقية لنواحي عرقية أو لأطماع أو لأغراض أو نحو ذلك أو يبغض, أو يبغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن ما جاء به الرسول لا يوافق هواه ولا يتماشى مع مرغوباته ومطلوباته فيبغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوا تبعا لما جئت به قال المرتبة الثالثة العزم على الفعل المرتبة الثالثة العزم على الفعل وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم لماذا خوفا من تغير دنياه هذا سبب ليس كل الأسباب هذا سبب من الأسباب أشار إليه الشيخ يعني بعض الناس يعرف ويحب قلبه يحب هذا لكن قلبه ما يعزم عليه أبدا لماذا؟ يقول لو أعزم على هذا الأمر دنياي تتغير ربما الرئاسة هذه التي عندي تذهب ربما المكانة التي لي عند الناس تذهب ربما كذا يذهب يخاف أن تتغير دنيا فلا, فلا, فلا يفعل هذا الأمر الذي عرفه وأحبه الذي عرفه وأحبه اعتبر هنا في, في قصة أبي طالب قصة أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو عليه الصلاة والسلام للإسلام دعوة متكررة عرف أن الدين حق عرف أن الدين حق وأدرك أنه شيء محبوب وشيء طيب أمر يحب أدرك ذلك لماذا لم يعمل هو يجيب على هذا السؤال وخلاصته ما أشار للمصنف هنا خوفا من تغير الدنيا يقول أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا إذن لماذا لم تعمل لماذا لم تعتنق هذا الدين الذي وصفته بهذه الصفة أجاب قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينة يخاف التغير أن يلام أن يسب أن يقال صبأت تركت دين الآباء إلى آخرة يخاف من تغير دنيا إذن لا يعزم أعرف أحب لكن لا يعزم خوفا من تغير دنيا بعض الناس يعرف السنة ويقول يقول هذا حق دلة واضحه ثم تأتي ذكرى أخرى يقول إذا ذهبت إلى بلادي بعض الناس يخافون من كلمة أصبحت في بعض المجتمعات مثل الوحش يخوف بها وهابي يخوفون بها وهابي يعني متبع الكتاب والسنة وكلمة وهابي يخشون منها مثل ما يخشون مثل ما يقال مجوسي أو ربما أشد يخشون منها وبعض الناس إذا قيل وهابي الكلمة ذي يرتعد منها وأكثر من كلمة مجوس مع أن الذي نقرأها الآن ونقرأ في هياته آحاديث من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أنسى شابا قبل ما يقارب عشرين سنة حدثني بنفسه لما أراد أن يأتي قال له الشيوخ في منطقة انتبه إذا ذهبت إلى هناك انتبه هؤلاء وهابية وأخذوا يصفون بأوصاف شنيعة جدا وانتبى لا يخدعونك ولهم صفة واضحة انتبى بلا تنخدع لهم صفة واضحة. كل شيء يقولون قال الله قال رسوله انتبه يخدعوك بعدين أي شيء يقول قال الله قال رسوله انتبى لا يخدعوك لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه بس الله الحافظ والسلام هيات أحاديث ثم يصد عنها ثم ماذا يعطونه بدل هذه الآيات وهذه الأحادي؟ إلا أفكارهم السقيمة وتجاربهم الفاسدة ويبنون على منامات ورؤى ثم يعيشون في ظلال مبين ومن أراد منهم من يقبل على الحق والهدى وضعوا الحواجز دونه ودونها حتى لا يقبل عليها قال المرتبة الرابعة العمل وكثير من الناس إذا عزم أو عمل انتبه وتبين عليه من يعظمه من شيوخه أو غيرهم ترك العمل يعمل فعلا أحب وعلم وعزم وعمل وبعد العمل ظهر عليه بعض شيوخه أو بعض المعظمين عنده وقال فلان وين رأي كل السنوات الطويلة والعمر المديد الذي مضينا فيه على يد واحدة وعقيدة واحدة الآباء الأجداد العشيرة ثم تتغير بهذه السهولة تخدع فيظهر عليه بعض المعظمين بعض الأشياخ فيقول لا حتى بعضهم يقول فقط أردت نختبركم أختبركم أو نحو ذلك من الكلام ثم يترك العمل يترك الدين الذي عرفه وأحبه وعرف دلائله وبيناته يتركه عندما يظهر عليه بعض من بعض الشياخ أو بعض المعظمين عنده فتجده يترك الحق والهدى حتى لا يتكلم عليه من هو معظم عنده قال المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا فإن وقع خالصا لم يقع صوابا وهذه مسألة تحتاج مجاهدة من العب في كل عمل كل عمل تأتي به تجاهد نفسك على أن يقع منك على الإخلاص والمتابعة الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أمر يحتاج منك إلى مجاهدة مسلمرة إلى أن يتوفاك الله وقد قال أحد أئمة السلف ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ثم ذكر المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط الأعمال أن الصالحين يخافون من حبوط الأعمال أيكونها تبطل يعمل إنسان أعمال كثيرة هو يخاف عليها يخاف أن تبطل وأن تحبط أعماله التي مضت كلها يخاف من ذلك لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يقول الشيخ منبها على أهمية هذا الأمر وهذا من أقل الأشياء في زماننا أي أقل الأشياء وجودا قليل من الناس الذي يخاف على عمله أن يحبط قليل من الناس الذي يخاف على عمله أن يحبط ولا يبالي يمارس أمورا كثيرة ربما تكون سببا لحبوط عمله أو أكثر ولا يبالي بذلك فيقول الشيخ منبها على ذلك يقول أقل أقل وهذا من أقل الأشياء في زماننا ثم ختم قال المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة. لقوله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا دراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها انتبه لكلمة فيسبق وأيضا يختم له بعمل أهل النار هتاني الكلمتان يسبق ويختم له يخاف منها الصالحون يخاف من السوابق ما سبق في علم الله أن يموت عليه العبد يخاف من ذلك وأيضا يخاف من الخواتيم أن, أن يموت على خاتمة سيئة والعياذ بالله فهذا مما خافه الصالحون خوفك من هذا الأمر عبادة وقربة تقرب بها إلى الله ويتحرك في نفسك أمران الدعاء المستمر لله أن يثبتك وأن يهديك وأن لا يزيغ قلبك وأيضا الأمر الثاني يثمر فيك المجاهدة المستمرة الدائمة تجاهد نفسك على الأعمال الصالحات والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى إلى أن يتوفاك الله عز وجل وهو عنك راض قال وهي قليل في زماننا قال وهذا أيضا من أعظم ما يخاف من الصالحون وهذا وهي قليل في زماننا أي الخوف من الخاتمة ثم ختم بتنبيه عام هذه الرسالة بقوله فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله يعني عندما تقرأ هذه الأمور بتأنن ثم تتفكر في أحوال الناس هذا يدلك على شيء كثير تجهله ثم ختم بقوله والله أعلم وهي رسالة كما رأيت عظيمة جدا وقيمة ونافعة ولعلها أيضا تكون من الرسائل التي نحرص على تهديها لجيراننا وأقربائنا وإخواننا وأيضا نتدارس هذه المعاني العظيمة الموجودة فيها ونتعاون على البر والتقوى وعلى تحقيق التوحيد والإيمان والسنة ونجاهد أنفسنا على هذا الخير العظيم ونسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء وأن يعلي درجاته وأن يلحقنا به وبالصالحين من عباده وأن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقبل أن أختم الدرس أرغب من أحدكم أن يطبق هذه الأمور السبعة على أمر الله تبارك وتعالى لنا بالصلاة الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة في آيات كثيرة في القرآن الكريم ويجب علينا نحو الصلاة أمورا سبعة يجب علينا نحو الصلاة أمورا سبعة ما هي على الترتيب تعرضها لي على عبادة الصلاة نفسها نعم هذا سؤال لكم من يقوم الآن ويبين لنا هذه الواجبات السبعة الصلاة. وليس عندي مانع أن يمسك الورقة ويستفيد منها اتفضل ارفع الصوت أنا اخترتك لأن الصوت يصل للمجموعة نعم نعم جميل رابعا العمل ونذهب إلى نعم خامسا هذا موافقة, موافقة لما سنا الرسول, الرسول صلى الله عليه وسلم نعم جميل إلى الممات الثبات على إقامة الصلاة والמודاوم عليها جزاك الله خيرا. طيب أعظم أمر أمرنا الله تبارك وتعالى به التوحيد ليس فيما أمرنا الله به أمر أعظم من التوحيد ما هو واجبنا نحو التوحيد ما هو واجبنا نحو التوحيد واجبنا نحو التوحيد أمور سبعة من يبينها أيضا لو كان في الوسط أفضل واجبنا نحو التوحيد أمور سبعة فما هي ولا مانع أيضا من الاستفادة من الوركة نعم فضل جميل جيد إذن المطلوب الأول أن نتعلم التوحيد المطلوب الأول واجبنا نحو أن نتعلم التوحيد الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به الأمر الثاني محبة التوحيد أن نملأ قلوبنا محبة لهذا التوحيد الذي هو أعظم المنن وأكبر النعم جميل الثالث هذا كلام جميل جدا يقول أخونا أن مما يعينك على المحبة كأنه يريد أن يقول لك هناك أمور تعينك على المحبة هناك أمور تعينك على المحبة منها ذكر العاقبة وابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين ذكر عشرة أمور ذكر عشرة أمور مهمة جدا تعينك على مل قلبك بالمحبة كيف كيف تملأ قلبك ب بمحبة الله ومحبة ما يحبه الله ذكر أموراً عشرة تعين على ذلك تجدونها في كتاب مدارج السالكين عند كلامه على منزلة المحبة. نعم. لم ينجه لماذا؟ لأنه لأنه في المعاينة. عند عاين الموت ولا ينفع إلا إيمان الشهادة أما الإيمان المعاينة هذا لا ينفع وليست التوبة للذين يعملون الصيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن تقبل التوبة من أحدكم ما لم يغرغر التوبة أو الإيمان الذي يكون عند معاينة الموت ومشاهدة ملائكة الموت هذا لا ينفع نعم جميل. دخل النار المرتبة الثالثة جميل تحفظ الدعاء هذه الزيادة مشهورة لكن ما أعرفها يعني الحديث حديث سداد من أوس ذكرته لكم لفظه حديث ثابت تفضل المرتبة الرابعة لا قبلها الرابعة العمل بالتوحيد نعم. الخامسة ما كل ما يقال عنه أن توحيد هو التوحيد التوحيد هو الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام أما الأشياء الملفقة التي يكتبها بعض أهل الضلال ويسمونها توحيدا لو اعتنقها الإنسان لا يكون عمل بالتوحيد لأن المراد بالتوحيد أي التوحيد الذي أنزله الله على عباده وأمر عباده به وبعث به رسله نعم الأمر الخامس صوابا على ما جاء عن الأنبياء والمرسلين التوحيد الصواب هو الدين الذي بعث به الأنبياء والمرسلين الذي بعث به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أما الأشياء التي قلت لك يأتي بها الناس ويسمونها توحيدا ويسمونها حق وليست قائمة على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هذه وإن سماها أهلها توحيدا أو دينا لا قيمة لها نعم. جميل جميل يخاف من محبطات التوحيد وأعظم ذلك الشرك بالله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك السابع والأخيرة جميل جدا أثابك الله وبارك فيك هذه الرسالة وجه الآن دعوة لطلبة العلم أن يعتنوا بهذه الرسالة يجمعوا حولها فوائد ومثلا من الفوائد التي تجمع حولها ما أشرت إليه في أثناء الدرس الدعوات الثابتة في السنة المتناسبة مع كل أمر من هذه الأمور السبعة الأمر الثاني جمع الأدلة من القرآن والسنة على كل أمر من هذه الأمور السبعة أيضا جمع أقاويل أهل العلم وزيادة بعض المعاني والتوضيحات التي تفيد طالب العلم فهذه طريقة مفيدة جدا لطالب العلم في المذاكرة تعينه على نفع الناس فيما بعد وتعينه هو في نفسه على تحقيق الاستفادة من هذه الأمور السبعة العظيمة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم أجمعين وسنبدأ من درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى بقراءة في كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى هو كتاب يبحث في مسائل مهمة جدا يحتاج المسلم إلى معرفتها ألا وهي المسائل التي كان عليها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بتحريمها ومخالفتها وبيان بطلانها ونحن مطالبون بمعرفة تلك الأمور لماذا؟ من أجل أن نحذر منها وقد قال نبينا في الحديث محذرا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا وجد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فإذا معرفتنا بهذه الأمور المحرمة ستعيننا بإذن الله على البعد عنها وأنت عندما تتابع هذه الأمور التي ذكرها وتنظر إلى كثير من الناس تجد أنهم مساكين يمارسون أمورا جاء الإسلام بماذا؟ بمحاربتها والنهي عنها. فهذا الكتاب من الكتب المفيدة العظيمة جدا، التي ينبغي أن يحرص على الاستفادة منها كل مسلم. نفعنا الله وإياكم، وهدانا وهداكم، وعاننا جميعا على كل خير. والله أعلم. صلى الله وسلم. على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين